بسم الله الرحمن بسم اللہ الرحمن لا اقسم بیوم الکیامة ولا اقسم بالنفس اللوامة ایحسر انسان ان نجمع عظامة بلا قادرین قلب صفر وخفف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفتر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقبل ينبه. وآخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى ماديرة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه وتظرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باصرة تظن. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق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 أي حسب الإنسان أي يترك صدات؟ أي حسب الإنسان أن يترك صدات؟ ألم يكن طفة من منين يمنع؟ ثم كان علاقة فخلق فسو. فاجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس